مَن كَانَ يَضُ لِقَ أَ اللَّهِ فَإِن أَجَلَ اللَّهِ لَآاء وَبوَ السَّنَ اللَّالم وَمَنْ جَهَدَ فَإِن ماَا يُجَاهِدٌِ نَفْسِح إِ اللهَّهَ لَغَالِي عَنِ العالممين والذين آمنوا وعملوا الصَّالِحَاتِ لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَّا يَمُرُّوا بِكَ فَأَنَبِّئْهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ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 كاذبون ولا يحملن اثقالهم واسقالا مع اثقالهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون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 وَإِذْ رَأَيَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دون 114. وإن الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون 115. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين 119. ولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير 110. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تخلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء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 فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قُتِلُوا أَو حَرِّكُوهُ فَأَن جَاهَ اللهُ مِنَّا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إن اتخذتم من دون